غَضَبٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ قُلْ أَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اتَّخَذَ هَوَاهُ الشَّاطِئُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمدنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ لَكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَظِيمٌ غَفَّارٌ وَذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ